ابن برجس رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر أو لولاة الأمر من المسلمين المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للرد. على الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ممن يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور فعقد المؤلف ورحمه الله هذا الباب ليبين بأن أهل السنة والجماعة يحرمون الخروج بالسيف والسلاح على الولاة والأمراء والحكام ولو كانوا ظالمين. قال المؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة والجماعة ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولات أمرهم في غير معصية الله بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولات أمرهم في غير معصية الله والأصل في وجوب طاعة ولات الأمر قول الله تبارك وتعالى في صورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بطاعته جل وعلا وأمر أيضا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أمر أيضا بطاعة ولاة الأمر وكلمة ولاة الأمر كما قال أهل العلم يدخل فيها الأمراء والعلماء يدخل في هذه الكلمة الأمراء والعلماء فهذا فهذان صنفان من الناس يجب على عامة الناس أن يطيعوه أن لهذه الآية لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعت الله ورسوله فطاعت الله ورسوله واجبة على كل أحد واجبة على كل أحد. قال وطاعة لتي الأمور واجبة. لأمر الله بطاعتهم يشير إلى هذه الآية لأن الله تعالى أمر بطاعتهم فيجب علينا شرعا أن نطيعه قال رحمه الله فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولات الأمر لله فأجره على الله إذا فمن أطاع الأمراء لله يعني لوجه الله لأن الله هو من أمر بطاعته ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث هو أيضا من أمر بطاعتهم قال رحمه الله فأجره على الله وهذه يعني نقطة مهمة جدا يعني ينبغي للمسلم أن يستحضر في طاعته لولاة الأمر إذا فعل المسلم أن يستحضر بأنه حين يطيع ولات أمره ويطيع حكامه في غير المعصية طبعا كما سيأتي فليستحضر بأنه في ذلك مطيع لله تبارك وتعالى ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فيكون له أجر عظيم وجزيل على ذلك ولهذا قال شيخ الإسلام فأجره على الله ثم قال ومن كان لا يطيعهم ومن كان لا يطيعهم أي لا يطيع ولات الأمر إلا لما يأخذه من الولاية والمال يعني بعض الناس يعني يطيع حكامه في حالة وحيد إذا استفاد منهم منصبا أو مالا إذا استفاد منهم المناصب والأموال فيقول على الرأس والعين فلهم لهم الطاع، قال شيخ الإسلام فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم. يعني بعض الناس هذا هذه هي أو هذا هو مذهبه، كما قال تعالى على المنافقين فإن أعطوا منها رضو وإلا وإلا لم يعطوا إذا هم يسخطون. إذن فبعض الناس إن أعطوه أو أعطاه مولاة الأمر يعني منصبا أو مالا أو فائدة وغير ذلك فتجده من الطائعين وأما إن لم يحصل وراءهم شيء كان من الخارجين عليهم فيقول شيخ الإسلام في هذا الصنف فما له في الآخرة من خلق ليس له خلق ونصيب يوم القيام ثم استدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أه؟ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل بايع إماما رجل بايع إماما أي حاكما لا يبايعه إلا لدنيا لم يبايعه إلا لأجل أه؟ مصالح دنيوية لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها إن أعطاه من هذه الدنيا وفى يعني وفى بتلك البيعة وإن لم يعطه منها لم يفي لم يفي بتلك البيعة بل خرج عنها اذا فتأملوا يعني هذا الوعيد الذي جاء يعني في حق هذا الصنف وهو من لا يطيع الحكام إلا إذا يعني يرأ في ذلك مصلحة الدنيوية وأما لم يجد في ذلك مصلحة الدنيوية كان من الدعاة إلى الخروج عليهم وسبهم وشتمهم ونحو ذلك إذا فيقول المؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة أولاد أمرهم في غير معصية الله. إذا الفاء الأمراء والحكام يطاعون الأصل طاعته، إلا أن يأمروا بمعصية وبمخالفة شرعية. فلو أن الحاكم يعني أمر المحكومة بأمر يخالف الشرع فلا يسمع لذلك الحاكم. هل معنى ذلك أنه لا يسمع له مطلقا يعني إذا أمرنا بمعصية فحينئذ لا نسمع له مطلقا حتى لو أمرنا بشيء لا يخالف الشرع الجواب طبعا لا وإنما لا نسمع له في تلك القضية المعينة إذا أمرك مثلا بأن تترك الصلاة فلا تتركها طبعا إن أمرك بأنه تشرب الخمر والعياذ بالله فلا تشرب إن أمرك بأن تفطر شهر رمضان فلا تفطر إذن فلا تطعه في تلك المعصية ولكن تبقى طاعته قائمة في أمور أخرى لا تكون فيها مخالفة للشرع هذا هو المعنى والمقصود إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماع وهو وجوب ماذا طاعة ولات الأمر من الحكام والأمراء ما لم يأمر بمعصية فإن أمروا بمعصية فحينئذ لا طاعة لهم فيما يخالف شرع الله تبارك وتعالى قال المؤلف ويعتقدون أي ويعتقد أهل السنة معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عن إذن معنى قوله إذا هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمع وأطع يعني اسمع لي الحاكم والأمير وأطعه قال عليه الصلاة والسلام في عسرك ويسرك إذا فالحاكم لا يطاع فقط في وقت الساعة وفي وقت الخير ونحو ذلك بل يطعه أيضا في وقت ماذا؟ الضيق والشدة وهذا هو المقصود بالعسر هنا اسمع وأطع في عسرك ويسرك أي في حال العسر في حال الضيق والشدة وفي اليسر أيضا في حال الساعة قال عليه الصلاة والسلام ومن شطك ومن كرهك أي تطعه أيضا في حال نشاطك والنشاط طبعا يكون حين يأمرك بأمور توافق ماذا نفسك وطبعك يعني إذا أمرك بأمر يعني يحلو لك ويوافق نفسك وطبعك فتجد نشاطا في طاعته قال وما كرهك يعني حتى في الأمور التي تكرهها النفوس حتى في الأمور التي تكرهها النفوس فيجب ماذا طاعته أيضا مدام أن الأمر ليس فيه مخالفة للشرع قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك قال وأثارة عليك والأثر المقصود بها الاستئثار, الاستئثار. أي أن الحاكم يطع حتى في حالة ماذا استئثاره بأمور الدنيا، يعني إن كان هذا الحاكم يعني لا يعطي الناس حقوقه، يمنع الناس حقوقه، ويأخذ كل شيء أو يأخذ كل شيء له أو لأقاربه وعائلته ونحو ذلك، فهذه الحال لا تمنع ماذا من طاعته في غير معصية الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام. وأثارة عليك يعني حتى لو استأثروا بالأمور عليك فلم يعطوك حقك فإن طاعتهم تبقى ماذا قائمة طيب قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثارة عليك قال عليه الصلاة والسلام وإن أكلوا مالك يعني حتى لو ظلموك وأخذوا منك أموالك فتبقى طاعتهم ماذا قائمة دائما قال وإن أكلوا مالك وضاربوا ظهرك يعني حتى لو ظلموك أيضا ظلما جسديا فضاربوك مثلا وأذوك فيعني في تبقى أيضا طاعتهم قائمة حتى في هذه الأحوال يعني أحوال الضيق والشدة فلا يجوز للمسلم أن يخرج عليه. لا يجد للمسلم أن يخرج عليهم لما في الخروج عليهم من الشر العظيم المستطير قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون معصية يعني إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال المؤلف مخرجا لهذا الحديث حديث عبادة قال أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مختصرا ثم قال المؤلف رحمه الله ويعتقدون تحريما خروج على ولاة الأمر وإنجاروا وظلم إذن من عقائد أهل السنة أيضا أنهم يعتقدون تحريم الخروج على ولات الأمر يعني يحرم أهل السنة أن يخرج المسلم على ولات الأمر يخرج عليهم فلا يطيعهم يعني يقول لا لا سمع لكم عندي ولا طاعة أو يخرج عليهم فيقتلهم ويحاربهم فكل هذه الأشياء محرمة عند أهل السنة لماذا؟ لأن الشرع هو من حرم ذلك كما سيأتي إذا قال المؤلف ويعتقدون تحريما الخروج على ولات الأمر وإن جاروا وظلم يعني حتى لو كان هؤلاء الحكام والأمراء يعني أصحاب جور وأصحاب ظلم فأهل السنة والجماعة يمنعون من الخروج عليهم. قال المؤلف ما لم يروا كفرا بوح. إذن يجوز للناس أن يخرجوا على حاكمهم إذا كفر هذا الحاكم كفرا بوح. إذا كفر هذا الحاكم كفرا بوح. فإن قال قائل طيب هؤلاء الحكام الآن لا يحكمون الشريعة ويحكمون بغير ما أنزل الله أليس هذا كفرا بواحا هذا كنا قد شرحنا فيما مضى وعرفنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون دائما كفرا أكبر بل في كثير من الأحيان يكون كفرا أصغر والكفر الأصغر لا يجيز الخروج على الحاكم لأن الذي يجيز الخروج على الحاكم هو وقوعه في الكفر الأكبر الواضح البين ولهذا قال المؤلف ما لم يروا كفرا بوحد ما لم يروا كفرا بوحد ولهذا الإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله يعني في زمانه يعني غالب الأمراء يعني أكثر الأمراء والحكام الذين كانوا في زمن الإمام أحمد كانوا معتزيلة, كانوا معتزيلة. وكانوا يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى القول بخلق القرآن وقتلوا الكثير من أهل العلم الذين لم يجيبوهم لذلك وهذا نشد أنه ماذا ها؟ فهؤلاء الحكام هل حكموا الشريعة طبعا لا يعني هؤلاء الحكام خالفوا الشريعة في أعظم يعني أبوابها ومسائلها وهو ما وما يتعلق بأمور ماذا المعتقد بل خالفوا الشريعة في المعتقد في أعظم أبواب المعتقد وهو ما يتعلق بماذا بصفة الله تبارك وتعالى وجعلوا ذلك يعني جعلوا هذه البدعة تشريعا عام كما يسمى اليوم يعني صاروا يعني يدعون الناس إلى القول بخلق القرآن ومن استجاب لهم تركوه ومن لم يستجب لهم قتلوه ومع ذلك مع ذلك لم يخرج عليهم الإمام أحمد رحمه الله لك... ل... لأن هذا الحاكم لا يزال مسلما لأن الذي حمله على هذا القول إنما هي يعني شبهات يعني تعلقت بقلوب هؤلاء وأذهانهم فيعني لأجل يعني تلك الشبه لم يكثرهم الإمام أحمد رحمه الله ولهذا يعني لما يعني أشار عليه بعض الأتفاع بالخروج على أولئك الأمراء نهاهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا ف كون الحاكم يعني يخرج عن الشريعة ويخالفها ويحكم غيرها هذا لا يقتضي بالضرورة أن يكون قد كفر كفرا بواحا كما سبق أن شرحنا يعني هذه المسألة بشيء من التفصيل. لما تكلمنا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، إذا فيقول المؤلف ويعتقدون تحريم الخروج على ولات الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفران بوح، إذا لو رأ الناس لو رأى الناس من الحاكم كفران بواح كفران بواح يعني شيء يعني واضحا أنه يدل على كفر هذا الحاكم. كان ينكر مثلا القرآن أو ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر مثلا وجوب الصلاة أو ينكر مثلا وجوب الصيام أو وجوب الحج أو يعتقد مثلا حل الخمر وحل الزنا إلى غير ذلك من الأمور المكفر الواضح فمتى رأى الناس كفرا بواحا جز لهم ماذا أن يخرجها على هذا الحاكم يعني إذا كفر الحاكم كفرا واضحا بينا فإنه يجوز للناس أن يخرجوا عليه ومع ذلك العلماء يشترطون عدة شروط يعني حتى لو رأى الناس كفرا بواح فإنه لا يخرج على هذا الحكم إلا بشروط منها ماذا القدرة على تغيير هذا الحكم ومنها لا يؤدي يعني الخروج عليه إلى يعني ضارر أعظم وشر أكبر إلى غير ذلك يعني من الشروط التي اشترطها أهل العلم في هذا الباب إذا قال ما لم يروا الكفر بوحًا عندهم فيه من الله برهان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم يارأئمتكم يعني حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم لأن كل واحد منهم يؤدي ماذا حقوقه وواجباته فالحاكم يؤدي الحقوق والواجبات والمحكوم يؤدي الحقوق والواجبات فيحصل من ذلك هذه المحبة المتبادلة فكل طرف يحب الآخر قال تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه وصلت هنا بمعنى الدعاء أي خيار أئمتكم وحكامكم الذين تدعون لهم بالخير ويدعون لكم بماذا بالخير أيضا ثم قال عليه الصلاة والسلام وشرار أئمتكم شرار أئمتكم الذين تُبْرِضُونَهُمْ وَيُبْرِضُونَكُمْ تُبْرِضُونَهُمْ يعني أنتم تبغضونهم وهم يبغضونكم ولا شك أن الحاكم الذي يبغضه الناس هو الحاكم من الظالم طبعا لأن العادل أهل الذي ينشر يعني الخير يعني في الناس لا يمكن أن يبغضه الناس إذاً فلا شك أن هذا الحاكم المبغض يعني هو الحاكم ماذا؟ الظالم الجائر الذي يأخذ أموال الناس بالباطل ويعني يظلمهم بالباطل إلى آخره فقال عليه الصلاة والسلام وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم يعني أنتم تبغضونهم وهم يبغضونكم قال وتلعنونهم ويلعنونكم يعني أنتم تلعونهم وتسبونهم وهم يلعنونكم ويسبونكم قل يا رسول الله أفلن نبذهم بالسيف إذن هؤلاء حكام ظالم يعني أهل ظلم وجور واستبداد وأهل يعني أثر يعني يستأثرون بالأموال والحقوق وغير ذلك إذن قالوا يا رسول الله أفلن نبذهم بالسيف يعني ما داموا كذلك يعني فيهم هذا الظلم والجور فأفلن قتلهم فقال صلى الله عليه وسلم لا لا لا تنبذهم بالسيط لا تخرج عليه قال عليه الصلاة والسلام ما أقاموا فيكم الصلاة يعني مدام أنهم يعني يظهرون شعائر الدين والإسلام مما يدل على إسلامهم فلا يجوز ماذا الخروج عليه قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من وناتكم شيئا تكرهونه فكره عمله إذا الشخص المسلم إذا رأى من حاكمه وأميره شيئا يخالف الشرع شيئا يخالف الشرع فعلى المسلم أن يكره ماذا ذلك المخالف لشرع وتلك المخالف إذا قال فكره عمله ولكن ماذا ولا تنزع يدا من طاع، ولا تنزع يدا من طاع. إذن فالشاهد، الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الظالمين، هؤلاء الظالمين. الذين يظلمون الناس ويمنعون حقوقهم ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عليهم وهذا هو كما قلنا يعني معتقد أهل سنة والجماعة ذلك لأن الخروج على الحكام يعني تترتب عليه شرور يعني لا يعلمها إلا الله وإن قلنا يعني شرور كثيرة لا يعلمها إلا الله إلا أن الناس الذين جربوا هذا قد علموا الأشياء الكثيرة من ذلك ونحن في هذه البلاد يعني قد جربنا زلنا نجرب يعني هذه المسأل فالناس عندنا قد خرجوا على الحكام والأمراء والولاة ماذا كانت الثمرة ماذا كانت الفائدة ماذا كانت الفائدة يا جماعة كلها يعني مشرور والعياذ بالله وهذا هو جزاء من يخالف الشرع هذا هو جزاء من يخالف الشرع لان يعني محاولة التغيير بهذه الطريقة هل توافق الشرع الجواب لا بل هي تخالف الشرع فالنبي عليه الصالة والسلام في الكثير من الأحاديث في الكثير من الأحاديث منع النبي عليه صالة والسلام من الخروج على ولات الأمر حتى لو كان هؤلاء الحكام يعني ظلم. حتى لو كان هؤلاء الحكام ظلم فليس كذلك يعني يغير هذا الظلم وإنما يعني تغيير هذا الظلم كما سيأتي يعني له طرقه ماذا الشرعية إذن فالخروج على الحكام لا يجني الخارجون منه إلا الشر والعياذ بالله إلا الشر والعياذ بالله ولذلك كما قلت يعني جاءت مصوص شرعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم هذا الخروج يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا يعني هذه المسألة قال رحمه الله وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم يعني ما يقع من ظلم الحكام وجورهم قال وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائق يعني أحياناً يقع بتأويل سائق قال أو غير سائق يعني أحياناً يكون ذلك بتأويل غير سائق قال رحمه الله فلا يجوز أن يزال يعني لا يجوز أن يزال ظلمهم بالخروج عليهم فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور لأن إزالة يعني هذا الظلم بالخروج على هؤلاء يؤدي إلى, ماذا؟ إلى ظلم أعظم وجور أكبر قال رحمه الله كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيد العدوان بما هو أعدى منه قال رحمه الله فالخروج عليهم يوجب من الظلم يعني يترتب عليه من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. يعني الخروج على هؤلاء الحكام يترتب عليه من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. ويقول ابن أبي العز الحنث رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحوية قال رحمه الله وأما لزوم طاعتهم وإنجار لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل ما يحصل من جورهم أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم بل في الصبر على جورهم أي على ظلمهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما صلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا كما قيل قديما كما تكون يولى عليكم كما تكون يولى عليكم إذا قال فإن الله تعالى ما صلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل ثم ذكر رحمه الله يعني بعض الآيات الدل على أن المصائب تأتي بسبب ماذا الذنوب ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ثم قال رحمه الله فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم إذا أراد الرعية إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فعلى هذه الرعية أن تترك هي ماذا الظلم؟ يعني بعض الناس يعني بعض الناس يظن أن إصلاح الأحوال يظن أن إصلاح الأحوال يكون فقط يكون فقط بمجرد أن يحكم المسلمين يعني إمام عادل يحكم الشريعة الإسلامية يظن بعض الناس أن بمجرد ذلك يعني يصبح المجتمع أنه ماذا ملائك وهذا يعني كون يعني الحاكم يعني عادل يحكم الشرع وإن كان طبعا من أهم العوامل التي بها تصلح المجتمعات ولكن ليس هو كل شيء لهذا قديما يعني في القرون الأولى يعني كانوا يحكمون الشريع أم لا كانوا يحكمون الشريع صح ولا لا ومع ذلك يعني وجدت الفتان ووجد الفساد فإصلاح المجتمع يعني في الحقيقة يعني يجب أن يكون من المجتمع نفسه يعني لو كان الإمام عادلا ويحكم الشريع ما عساه أن يصلح إذا كان المجتمع فزدا والعياذ بالله والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه ولهذا كما قلت يعني في القرون المفضلة كانت شريعة محكمة ولكن أن الفتن موجودة الاقتتال بين المسلمين كان موجودا كما تعلمون ولا يخفى عليكم والفسد كان موجودا وفي ذلك الزمان يعني كان رجل مثل الحجاج بن يوسف عمله الله تعالى بما يستحق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا يعني سفاك يعني قتال للناس وسفاك للدماء إذن ف يعني لا ينبغي آه لنا آه أن نكون حمقى يعني إلى هذا الحد يعني بعض الناس يظن أنه بمجرد أن يزاح هذا الحاكم ويأتي بدله يعني حاكم يعني يحكم الشريعة إذا بالمجتمع يعني يصلح ويصير المجتمع يعني كأن الناس ملائكة لا والله لا والله بل يعني أن الإصلاح يعني لابد أن يبدأ من القاعدة الإصلاح لابد أن يبدأ من القاعدة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه ولهذا يذكر يعني يذكر أن عليا رضي الله عنه يعني جاءه يعني بعض المخالفين له وكأنه يعني بكلمه أراد أن يقدح فيه يعني قال له يعني هذا الرجل قال لعليا يعني في زمن أبي بكر وعمر يعني لم تكن هذه الفتن التي وجدت الآن في زمانك أنت يعني ما هو السبب يعني كأنه يقول له يعني أنت زمانك يعني زمان فتن يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا فيما بينهم يعني في زمان علي رضي الله عنه وكأنه يريد أن يتهمه ويقول له يعني أنت سبب يعني هذه الفتن والمشاكل فقال له يعني هذه الفتن يعني لم تكن في زمان أبي بكر وعمر فلماذا يعني وجدت الآن في زمانك؟ فقال له علي رضي الله عنه لأن أبي بكر وعمر كانوا أمراء على أمثاله وأنا أمير على أمثالك أنت. أبو بكر وعمر يعني كانوا أمراء على أمثال أنا ولكن أنا صرت أميرا على أمثالي كأنت وهذا يعني فيه إشارة إلى أن يعني الإصلاح كما قلت يعني لابد أن يبدأ من القاعد ولهذا يعني حتى يعني سبحان الله يعني في القرآن اتبع الأنبياء كأتباع موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى في سورة الأعراف وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه قالوا لنا هذه يعني هذا الخير وهذا الرزق الذي فتحه الله تبارك وتعالى علينا نحن حقيقون به نحن أهل له وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه وإن تصبهم سيئة يعني إن يصبهم ضيق وقحط وشدة يقولون ماذا هذا بسببك يا موسى يعني لو كان مش انتكر ما صار الناس عاليا يطيروا بموسى ومن معه والمأخذ يعني عبرة بمجتمع يعني موسى عليه الصلاة والسلام يعني قوم موسى من كان إمامهم يجمع من كان أميرهم موسى نبي من أولي العزم من الرشق ومع ذلك مجتمع موسى عليه الصلاة والسلام وقوم موسى عليه الصلاة والسلام هل كانوا ملائكة؟ لا بل حتى عنهم القرآن يعني من الأشياء العظيمة الفضيعة صح ولا لا إذن هذا يدل على أن يعني الإصلاح لا يكون فقط بإصلاح الرأس كما يظن بعض الناس بل الإصلاح يعني لابد أن يبدأ من ماذا؟ من إصلاح القاعدة وإذا صالحت القاعدة يعني صالح المجتمع وإذا صالح المجتمع فإن الله تبارك وتعالى يوليهم ويجعل على رأسهم من يكون مناسبا يعني لهم فهذا طبعا يعني ذكرته يعني بمناسبة يعني قول الـ الـ الإمام ابن أبي العز رحمه الله فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم أيضا من الأشياء الحسنة التي جاءت في هذا الباب ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال والله لو أن الناس يقول الحسن رحمه الله والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم يعني من قبل أميرهم وحاكمهم صبروا يعني لو أنهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم يرفع عنهم ماذا الظلم بصبرهم على ذلك الظلم قال رحمه الله وذلك أنهم يفزعون إلى السيف إذن يحكي ماذا ما حصل في واقعه هو غير قال وذلك أنهم يفزعون إلى السيف يعني الناس مع الأسف بدل الصبر يفزعون ويلجؤون إلى ماذا؟ إلى القوة إلى السيف قال رحمه الله فيوكلون إليه يعني إذا لجأوا إلى السيف فإنهم يوكلون إلى هذا السيف وإذا وكلوا إلى السيف فلن يجنوا كما قلنا وراءهم إلا الشوك قال ووالله هذا من كلام الحسن أيضا قال ووالله ما جاءوا بيوم خير قط يعني يتكلم عن الذين يعني خرجوا على الحكام بالقوة والسيف ونحو ذلك قال والله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلى تلا الحسن رحمه الله قول الله تعالى في سورة الأعراف وتمت كلمة وربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر وتمت كلمة وربك الحسنى على بني إسرائيل بماذا؟ بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون، آه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الحسن أيضا: اعلم عافك الله أن جور الملوك يعني ظلمهم، اعلم رحمك الله أو عافك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى يعني عذاب. يعني كون الناس يسلط عليهم حاكم ظالم لا يعدل هذا عذاب من الله تعالى نقمة من الله تعالى قال ونقم الله لا تلاقى بالسيوف ونقم الله لا تلاقى بالسيوف قال الحسن وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنبة والإقلاع عن الذنوب لأن هذا الحاكم الظالم لم يسلط علينا إلا بسبب ماذا؟ ذنوبنا إذا فعلينا أن نقلع عن تلك الذنوب وأن نتوب منها فإذا تبنا منها وأصلحنا من حالنا فعسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بإمام عادل هذا هو يعني معنى هذا الكلام طيب نوصل كلام أو شرح كلام المؤلف رحمه الله إذن بعد أن ذكر حديث عبادة أو نعم حديث يعني لم يذكر صحابيه قالوا في لفظ يعني في لفظ للحديث السابق ألم ولي قال ألم ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنا يدا من طاعة ولا ينزعنا يدا من طاعة قال أخرجه مسلم عن عوف بن مالك إذن الحديث السابق هو حديث عوف بن مالك وهو مخرج في صحيح مسلم رحمه الله قال المؤلف بعد ذلك والخارج من الجماعة يعني الشخص الذي يخرج من الجماعة والعياذ بالله يعني ينزع يده من طاعة الحاكم ينزع يده من طاعة الحاكم أو يعني يخرج عليه بالسيف ونحو ذلك قال والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته أراد المؤلف رحمه الله بهذا الكلام أن يبين بأن الذي يخرج عن الجماعة يخرج عن طاعة الحاكم فقد جاءت نصوص شرعية كثيرة تدل على عظم ماذا؟ على عظم هذه الفعلة على عظم هذه الفعلة قد يقول قائل يعني هذا الـ هذه الـ الأحاديث التي فيها هذا الوعيد يعني جاءت في الشخص الذي له بيع مع الحاكم <تصفيق> الذي له بيع مع الحاكم فيقول أنا لم أبايع هذا الحاكم يقولك أنا أصلا ما استعرش به ها؟ لم أبايعه ولن أبايعه ولن أكر به ولن أعترف به وبالتالي فكل الأحاديث التي جاءت في وعيد من فارق الجماعة وخرج عنها يقول أنا لا تشملوني لأنني أصلا يعني ليس لي بيع مع هذا الحق فنقول له إن سلمت من هذه من هذه النصوص فلن تسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيع ما تمت تنجاه ليا إذا أنت تصرح بأنه لا توجد في عنقك بيعة لم تبايع حاكما وليس في عنقك بيعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله طيب لن يقول المؤلف والخارج من الجماعة الحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته من ذلك أنه من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية إذن من مات وهو خارج عن طاعة الحاكم وفارق جماعة المسلمين أي خرج عنهم فإنه لو مات على تلك الحال فإنه والعياذ بالله يموت ميتة جاهلية ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر فإنه أو فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا حتى لو خرج بمقدار شبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية يقول المؤلف ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه يشير المؤلف رحمه الله بهذه الجملة عما أو إلى ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم ثلاثة لا تسأل عنهم ما معنى لا تسأل عنهم إشارة إلى عظم جرمهم إشارة إلى عظم جرمهم وفعلتهم قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا فلتسأل عنه لأنه فعل فعلة شنيعة جدا قال وأمت أو عبد آبق من سيده فمات يعني أما أو عبد يعني هرب من سيده ومات وهو آبق فلا فلتسأل عنه أيضا لما له من الوعيد الشديد قال ومرأة غاب زوجها ومرأة غاب زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتبرجت بعده إمرأة غاب عنها زوجها ومع أنه كفاها يعني أمر الدنيا من نفقه ونحو ذلك إلا أنها يعني خانته يعني في غيبته وتبرجت بعده فلا تسأل عنها أيضا وهذا الحديث كما قلت روه الإمام أحمد وغيره وهو مخرجة في سلسلة الصحيحة لشيخ الألباني رحمه الله قال المؤلف ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة من فارق الجماعة فلا حجة له يعني لا عذر له عند الله يوم القيامة والمؤلف يعني بهذا الحديث يشير إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له أي لا عذر له ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية قال المؤلف ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكر من فارق الجماعة فأقرنه الشيطان وهو يشر إلى ما الإمام النسائي وغيره من حديث عرفاجة بن شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد هنات وهنات أي فتن سيكون بعد هنات وهنات فمن رأيتموه, فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه إذا من فارق الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه قال فاقتلوه كائنا من كان قال عليه الصلاة والسلام فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب وجاء في بعض الألفاظ أنه قال يركض يعني يجري فهذا الذي يعني يفارق الجماعة إنما يسعى معه في هذه الفعلة الشنيعة الشيطان قال المؤلف ومن فارق الجماعة حل دمه كما سبق في حديث عرفج حيث قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوه كائنا من كان ولهذا أيضا جاء في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضرب عنقه قال المؤلف بعد ذلك ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد إذا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لحكامهم وولاة أمرهم بالخير بالصلاح والمعافاة ونحو ذلك قال رحمه الله وهو علامة الرجل من أهل السنة كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان يعني بالشر فأعلم أنه صاحب هوا وإن سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله يعني إذا رأيت الرجل يقع في الهكام أو يدعو عليهم بشر فاعلم أنه صاحب بيته وإن رأيت الشخص يدعو للحاكم بالخير والصلاح ونحو ذلك فاعلم أنه صاحب سنة يقول الفضيل بن عيار لو كان لدعوة ما جعلتها إلا في السلطان قال فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم يعني سبحان الله نحن الآن في شر والعياذ بالله وندعو عليهم بالشر أكثر حتى يعني يزداد علينا الشر فندعو يعني بالخير والصلاح عسى أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاؤنا أو دعاءنا قال ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين انتهى كلام البربهار رحمه الله وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث والصابوني هذا طبعا يعني إمام من أئمة يعني السلف القدمة ليس يعني الصابوني المعاصر طيب نواصل بعد الآن إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله في تمام هذا الباب وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون يرى أهل سنة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح انتهى كلام الإمام الصابوني قال المؤلف ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا ويرون أن سبهم مما نهى عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبارا وهذا المتكلم طبعا أنس هو صحابي ومع ذلك يقول نهانا كبارا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني قال له له هذا النهي لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضهم وتتق الله واصبروا فإن الأمر قريب رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره يعني غير ابن أبي عاصم وإسناد هذا الأثر. جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يعني من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز يعني أو يرى أهل السنة والجماعة يعني عدم جواز يعني سب الحاكم خاصة إذا كان على الملأ ونحو ذلك يعني ما الفائدة أن يقوم مثلا خطيب أه فينتقد الحاكم هكذا على العلن ويسبه ويعني يسيء يعني إلى شخصه ونحو ذلك هذا لفائدة فيه يعني إن لم يضر فلن ينفع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بكتابه إلى هرقل ملك الروم ماذا كتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرق طبعا أمير وملك في قومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم تأملوا يعني إلى هذا الـ يعني الـ يعني الـ الـ الـ الكلام إلى هرقل كان بإمكانه أن يقول إلى هرقل كلب الروم أه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو من نصاره الله تبارك وتعالى على الأعداء مسيرة شهر أه كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر فحتى هرقل وهو في مملكته وبين جيوشه كان يخشى يخف النبي عليه الصلاة والسلام ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقل له أه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل كلب الروم بل قال له إله رقل عظيم الروم لماذا لأنك الآن يعني في مقام الدعوة يعني هذا الحاكم الآن الظالم المفسد أنت يعني هل تريد ماذا أن تصلحه أو تدعوه أو لا طبعا هذا هو المقصود يعني المقصود هو إصلاح الحال المقصود هو إصلاح الحال فأنت الآن في مقام دعوة وإصلاح ونحو ذلك فهذا المقام ما الذي ينفع معه يعني الليل أم الشدة طبعا الذي ينفع هو الليل ولو أن يعني هيرقل لما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام إلى هيرقل كلب الروم لما قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ولما احتفظ به بل مزقه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني أحسن له أو أحسن معه العبارة يعني كان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام مؤثرا فيه يا رقل أثر فيه بل يعني جاء في بعض الأحاديث أنه فكر في الإسلام فكر في الإسلام ولهذا جاء في بعض الروايات أنه يا لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه إلى الإسلام ماذا فعل؟ يعني صعد إلى شرفة يعني في قصره يعني صعد إلى شرفة في قصره وأغلق الأبواب يعني أغلق الأبواب على الناس وأمر يعني من يدعو ماذا رعيته ليجتمعوا به فماذا قال يعني لقومه قال أو أخبرهم بأنه يعني جاءه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعوهم فيه إلى الإسلام فيعني عرف عليه ماذا هذا الإسلام يعني قال له ما رأيكم يعني يعني أن ندخل في دين هذا الرجل فيعني هاج عليه قومه يعني وأراد أن يدخلوا عليه القصر يعني أغارهم كلامه فقال لهم يعني أسكت إنما أردت ماذا أردت أن أمتحنا يعني تمسككم بدينكم يعني أردت فقط يعني أن أمتحناكم وأرى يعني قدر تمسككم بدينكم الذي هو يعني النصراني فأشاهد يعني أشاهد من هذه القصة أن يعني تلك العبارات الحسنة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام يعني معه لا شك أنها كانت مؤثرة فيه لا ولهذا طبعا على الشخص خاصة يعني في مقام يعني الإصلاح والدعوة أن يستعمل العبارات الحسن ولهذا ربنا جل وعلا لما بعث موسى وهارون إلى فرعون وهو أكبر طاغي عرفه التاريخ ماذا قال الله تعالى إذهب إلى فرعون إنه طاع فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخش إذا ف يعني من أراد يعني ال ومن أراد ال الإصلاح ومن أراد هدایة الغير فعليه أن يستعمل في ذلك يعني ال ال الحسن التي لا تجرح ال ال المشاع لأنك لو صعدت على منبر وسببت هذا الحاكم ولعنته إلى آخر سيرد سبك بسب آخر ولعنك بلعن آخر ويعني لن يعني يحصل يعني بذلك أي مقصود ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال من أراد أن ينصح ذا سلطان من أراد أن ينصح ذا سلطان يعني من أراد أن ينصح حاكما قال عليه الصلاة والسلام فلا يبده علانية يعني لا ينصحه ماذا على العالم لأن النصيحة في العالم يعني هذه فضيحة وليس تنصيحة لو أنت يعني العبد الفقير الضعيف الظوالي كما يقولون لو أن خطيبا مثلا آه صعد على المنبر وجعل ما ينتقدك قال شوفوا فلان هذا رأي أخر على صلاة الجماعة ورأي يفعل كذا وكذا أه هل تقبل بهذا فإذا كنت أنت الفقير الذي يعني قد لا يكون في جيبك شيء يعني ترفض هذا فكيف بالعظماء والكباراء فلا شك أنهم أشد الناس رفضا لذلك فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه على قال عليه الصلاة والسلام وليأخذ بيده فلينصحه بينك وبينه تنصحه وتبين له ماذا يعني خطأه وترشده إلى الخير قال فإن أجاب فبها ونعمة يعني استجاب لمضحكا فبها ونعمتها يعني يتحقق المقصود وإن يعني يستجب لمضحكا فقد أديت ما عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهكذا يعني تكون النصيحة للناس عموما ولولاة الأمر عموما وأما يعني أن يفضحهم الإنسان على الملأ ونحو ذلك فهذه يعني الطرق يعني أولا هي مخلفة للشرع يعني كما سمعتم ثم يعني إنها يعني لا تجدي يعني نفعا ولا تأتي بأي فائدة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه وإرضاه والله تعالى أعلم في خمس دقائق نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة هذا قائل يقول كثير من أصحاب الأهواء يتهمون المشايخ إذا تكلموا على قضية طاعة وولي الأمر يتهمونهم بالعمالة طيب نحن لم نذكر في هذا الدرس إلا أحاديث هل نبينا كان عميلا؟ أه؟ وإذا كان عميلا فليمن؟ إذن هذا هو يعني الشرع هذا هو شرع الله تبارك وتعالى يقول كيف نرد على من يحتج بجواز الخروج على ولاة الأمر بخروج الحسن البصري والشعب وأتبعيهما على الحجاج ابن يوسف فنقول مهما خرج الناس على ولاة أمره فهل الحجة في فعلهم أم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ آه, أجيب. آه الحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأما الوحد من هؤلاء فيعني في فعله ليس يعني بحج وخاصة أن هؤلاء طبعاً ممكن عليه ولهذا مثلا الحجاج بن يوسف الحجاج بن يوسف الذي خرج عليه بعض الناس كسعيد بن جبير رحمه الله يعني كان في زمانه بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه فالصحابة الذين هم أفضل من التابعين بكثير لم يخرجوا عليه فإن كنا نحتج بالرجال فأيهما أولى ابن عمر أو سعيد طبعا ابن عمر لا شك أفضل من سعيد بمراحل فكيف والقضية فيها أحاديث نبوية تنهى عن هذا الخروج؟ إذن فمن خرج من السلف كان متأولا وأخطأ كان متأولا فأخطأ أعسى أن يغفر له خطأه وأما الحجة فهي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا يسأل عن حكم الإضرابات طبعا نحن لما قرأنا هذه الأحاديث يعني نجد فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا يعني في حال منع ولت الأمر لحقوق الناس يرشدونا إلى ماذا؟ إلى أن نصبر وندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا يعني هذا الجور وأن يصلح أحوالنا ولا نجد أثر لهذه الإضرابات في هذه الأحاديث والله أعلم. يقول الحاكم, الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله هل يجب علينا محبته طبعا المسلم, المسلم كل مسلم قد يحب من وجه ويبغب من وجه آخر قد يوجد مثلا مسلم يحافظ مثلا على صلواته ولا تسبقه كما يقال إلى الصف الأول وهذا خير عظيم فنحبه من هذا الوجه ولكن نسمع عن هذا المسلم بأنه مثلا عقل لولدي فنبغضه من وجه أخر فهكذا أيضا يعني كونه لا يعني يحكم الشريعة لا شك أن هذا يدعون إلى أن نبغضه من هذا الوجه ولكن إن كان فيه يعني خير آخر فلمانع من أن يحب من وجه آخر طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا استغفرك وأتوب إليك